وزكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها اذ بعث اشقاها فقال له رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف